لت الحمد يا ربنا على ما أوليتنا من النعماء وعلمتنا من الآيات والأثماء وشرحت بالفرآن العظيم صدورنا من الشك والعماء وجعلته نورا هاديا وحصنا منيعا واقيا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في الآخرة والأولى لك الحمد أن تنوب السماوات السبع والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم سبحان من سبحت له السماء بأكنافها سبحان من سبح له السماوات بأكنافها سبحان من له الجبال بأصداها سبحان من سبحت له الكواكب في أبراجها سبحان من تسبح له نجوم في أفلاتها سبحان من تسبح له الأشجار بأغصانها سبحان من تسبح له الأزهار بألوانها سبحان من تسبح له الطيور بلغاتها سبحان من له الحيتان في أعماقها سبحان من تسبح له البحار بأمواجها سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحين الذي لا يموت سبحان من تخر له الجباه بالسجود سبحان من صلى له الأولون والآخرون سبحان من وجلت من ذكره القلوب سبحان من بكت من خشيته العلور سبحان من صلى له الأول يديك فلك الحمد وعظم حلمك ففمت فلك الحمد بسط يديك بالرحمة فاعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أعظم الوجوه ربنا وجهك اعظم الوجوه تجيب المضطر وتكشف الضر وتعطينا ذا الجلال والإكرام يا ربنا لا تكلنا إلى ولا تحوجنا إلى أحد يا إلهنا الفرد بحق يا من عليه المعتمد لئن لم يكن له قوت أحد احد اللهم ما تنى نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك ففوت فلك الحمد بسط يديك بالرحمه فاعط انت فلك الحمد ربنا وجهك أعظم الوجوه ربنا أجلك أعظم الوجوه تجيب للضرة وتكشف الضر وتعطي هذا الجلال والإكران أعطيتك أفضل العطيات وأهمها اللهم إنك تغفر الذنب العظيم اللهم إنك تغفر الذن اللهم إنك تغفر الذن بالعظيم وتشفي السقيم اللهم إنك تغفر الذن بالعظيم وتشفي السقيم ولا يجدي بأي أحد قول طائل يا من لا يشغله شيء عن شيء ولا سمع عن يا أحق من ذكر وأحق من عبد وأكرم من سئ وأوسع من أعطى وأرأف من أنت لا شريك لك أنت لا شريك لك أنت لا شريك لك لا نذلك كل شيء إن إلا وجهك لا تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرض شهيد وأدي حفيد حلت دون مفس وأخلت بين وكتبت خلق خلق يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا يخالفه الظنون ولا يصفه لواصفون ولا يحبه الحادون ولا تغير Thank you. Check out Altyazı جلود <تصفيق> الأبين رحمتك يا أرسم روح